وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلية إلها واحدا إن هذا لشيء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 لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملق السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم منه 117. كذبت قبلهم قوم نوح وعاب وفرعون الأوتاب 118. وثمود وقوم نوطي وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب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 إنا سخرنا الجبال معه المسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وقصل الخطاب وهل أتاك نبر الخصم إذ تسوّوا المحراب؟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 تسعون نعجة وليا نعجة واحدة فقال اكفنيها فقال اكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاده وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ لَيَبْغِي دَعْوُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَسَتَغْفِرُ رَبُّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا غَفَرْنَا لَهُ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى, ولا تتبع الهوى فَيُضِلَّكَ عَنِ السَّبِيلِ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ الظَّنُّ الَّذِينَ كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل متقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته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 وارث بالحجاب ردوها علي بطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقرفت الناس ليمان وألقينا على قرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي 111. إنك أنت الوهاب 112. فسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيث أصاب 113. والشياطين كل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 قل قد رجلك هذا مغتسن بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ يدك ضغسا فاضرب به ولا تحنس إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَالْقُرْبَى عِبَادُ نُوحٍ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَئِكَ فِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّ لَوَمْعَ دَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلٍ وَالْيَسَعَ وَذَلْكَ ذِكْرٌ وَكُنْ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جنات فتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاتية كثيرة وشراب وعندهم قاصرا فطوا هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزق إن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوكوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصب أهل النار قل إنما وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنهم عرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يقتصمون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 اسْتَغْرَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالَمِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّمَّ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَخُرْجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ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 أقول لأن لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلموا بآه بعد